نأتي إلى آخر حصة معنا سريعا إن شاء الله تعالى وعنوانها ابن أم ابن أم عبد فأخرج مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن هذه فضيله لعبد الله بن مسعود فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا عليك وعليك انزل قال اني اشتهي وشوف لفظه اشتهي فيها معنى الاشتهاء واللذه كان يتلزز بسماع القرآن القران وفعلا هذا يكاد يكون شيء يعني مفتقدا هذه الايام يشوف زمان كده لما كنا نسمع القران كنت تجد ماذا لذه في الايه السماع واشتهاء للسماع وانا اعتقد ان هذا يرجع الى ان القلوب كانت ايه كان في شيء من الصفاء وما كانت الدنيا ايه يعني سكنت هذه القلوب ولذلك منكم من لا ينسى مصر يوم السبت الساعه الثامنه طبعا الكبار هم الذين يذكرون هذا ما دون الثلاثين لا يذكرون هذا اليوم يوم أن كانت مصر كلها عاكفة على سماعي دي. القرآن زاعت مصر استاع شوف تكاد يكون كل بيوت مصر ومحلاتها ودكاكينها تسمع القرآن الكريم قال اشتهي ان اسمعه من غيري فقرأ ابن مسعود سورة النساء ونشوف ابن مسعود سورة النساء دي سورة مين احنا كده كنا واحنا بندرس قديما القرآن ونقول لك دي سورة المشايخ كل أحد شيخ إلا فين سورة النساء تعالى عامل شيخ اقرأ النساء هي دي سورة المشايخ والامتحان فقرأ عليه حتى إذا بلغ قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شيء قال فغمزني برجله كانه ايه يقول له حسبك قال فاذا عيناه تزرفان فاذا عيناه صلى الله عليه وسلم تزرفان الفوائد الفضيله الاولى او الفائده الاولى في سماع كتاب الله عز وجل والله تعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ثم وصفهم بعد أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ظن الألباب يبقى أصل الهداية ماذا سماع القرآن أصل الهدايه ولا يفوتك في هذا اسلام أكابر أهل المدينة وما أسلموا إلا بماذا لما جاء سيد بن حضير قال لمصعب لا تغشانا في بلدنا بما نكره اللي انت بتقول ده فقال له ألا تجلس فاسمع فإن رضيت وإلا فقال له أنصف يعني كانوا يقولوا ما تحكمش على حاجة لما إيه اسمع فجلس ايه اسيد بن حضير قال فوالله ما جاوز يعني قراءته حتى راينا وجهه إيه؟ يتغير ابا الاسلام ايه دخل ايه دخل قلبه فاول طريق الهدايه استماع, استماع. ولذا قال تعالى في فضل الاستماع واذا قرئ القران فاستمعوا وشوف جاء التاء التي تفيد الإيه الطلب والإصغاء وأنصت لمبالغة لعلكم ترحمون وأخبر تعالى فقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا يبقى الاستماع من أبواب زيادة ماذا زيادة الإيمان الفائده الثانيه التدبر والخشوع عند سماعه والانصات اليه والله تعالى يقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ويقول في الاخرى فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله ويقول تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإن سألت عن الطريق فإليك كيف السبيل بقى إلى تدبر القرآن والخشوع أولا الاستعداد النفسي يعني هاي نفسك أنك تسمع ماذا كلام الله هيئ نفسك بأنك تسمع الكلام الذي لو أنزل على جبل لماذا نتصدع هيئ نفسك بأنك تسمع الكتاب الذي كان يسمعه الأفاضل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا وتجري دموعهم على خدودهم كما قال تعالى في كتابه الكريم قال سبحانه وتعالى واذا تليت عليهم اياته زَادَتُمْ ايمانا وفي الآية الأخرى يقول رب العالمين ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إبا أول شيء الاستعداد النفسي أنك لا تسمع أي كتاب وإنما تسمع كل كتاب ولو لم يكن في البشرية كتاب إلا هذا الكتاب يعني لو انقطع الكتاب من على الأرض كل الكتاب ولم يبقى إلا القرآن لكفى البشرية كتاب نعم لكفى البشرية كتاب رب العالمين يقول يطلو صحفا مطهره فيها كتب الصفحة تؤلف عليها كتب فعلا والثقافة التي قامت على القرآن لو أننا حجبنا الثقافة التي أو العلم الذي ألف على القرآن لوجدناه لو يوازي نصف العلم المكتوب في أرض الله يعني العلم الآن الموجود على ارض لا نصف نصف الأول كتب على ماذا؟ على القرآن تفسيرا وشرحا وبيانا وأحكاما ولغة ونزولا إلى آخر يبقى الاستعداد النفسي ثانيا قصد النفس بهذه القراءة شكتنا عباس لما نزلت الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان كلهم نزلت ايه نزلت فينا فاستغربوا من هذا طب فين الاحبار والرهبان في امه محمد قال لهم اقرؤوا صدر الايه يا أيها الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لكن مشكلتنا لما بدنا نقرا القران الايه دي نزلت في ابو جهل الايه دي بتتحدث عن ابي لهب الايه دي في شعب بتتكلم عن مين فالإنسان أصبح يقرأ وليس هو ماذا؟ هو المقصود ولماذا لا يكون الواحد منا هو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى بل بدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لماذا؟ خاصة والسلف ما كانوا يقرؤون القرآن بهذا الأسلوب يا عمر إنما أشكو بسي وحزني إلى الله لما يبكي عمر لو جئي مع واحد من هذا الزمن يتمالك ده انت زعلان ليه بتبكي ليه عمر ده يعقوب هو اللي إنما أشكو بس في وحزني إليه إلى الله انتمالكم للموضوع عمر بكى عند هذه الآن عمر بكى ومما يذكر في الفضل بهذا الباب الشيخ سعود الشريم إمام الحرم يعني في مرة بكى هو بيقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين فبعض إخواني جاء يقول الشيخ يبكي في الفاتحة هذا هو الأصل أن يبكي عند القرآن تقايب تعترض كيف تتساءل جاي بتت بتستفهم ده الاصل ان الانسان يبكي فين عند القرآن العارف أنه لا يبكي لكن الأصل ان, ي... أن يبكي ولا فرق بين الفاتحه وسوره الكوثر لا فرق بين البقره وسوره الكوثر يعني شيء جميل غازي رحمه الله كان يقول لا فرق بين سوره البقره وسوره الكوثر هو ايه الفرق هذا من عند الله وهذا من عند الله هذا كلام الله وهذا كلام الله فإذا الأصل الثاني أنت أنت المقصود الأصل الثالث وهو التأني ذلك رب العالمين قال لتقرأه عليه على مكس فالأصل في القراءة التأني لأن في التأني يحصل ماذا الاعتبار والعظم والتدب الأصل الرابع الدعاء والإنسان ما يبلغ ما يريد أن يبلغ إلا بماذا برفع يديه للسماء برفع يديه لرب العالم والأصل الخامس وهو الاخلاص في قراءته وما يطلب بهذه القراءة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن رزقنا وإياكم تدبر كتاب طب بقيت معنا المشكلة فإن شاء الله تعالى معيشة شما نؤخركم معنا بعد الصلاة بإذن الله تعالى سنتكلم عن مسألة غل بن مسعود للمصحف لأن هذا مما شنع به أقوام وقالوا إن عثمان رضي الله عنه حرق ماذا المصاحف وأن بعض الصحابة امتنعوا عن تسليم مصاحفهم فاستفادوا أو قالوا بأن المصحف بهذا لم يأتي إليكم ماذا كاملا ولا مكتملا واستدلوا على هذا بأسر روى عن ابن مسعود أنه قال باني غال مصحفي يعني لن اعطيه لعثمان ومن يغلل ياتي بما غل يوم له يعني ساتي به شهيدا يوم له القيامة لأن عثمان جعل زيدا هو الذي يقوم به بالكتابة مع فائدة مهمة جدا في الرسم العثماني للمصحف وهذه فائدة مهمة جدا ليه الايه دي رسمت بالصورة دي ولم ترسم بالطريقة دي يعني مثلا كلمة بأيد هتلاقيها مرسومة في المصحف باثنين يا طب ليه ما رسمتش بيه بياء واحدة لماذا لم يرسمها زيد بياء واحدة ورسمها باثنين يا عشان تعرف ان في الرسم للمصحف نفسه فيه ايه في إعجاز وفي فقه عالي جدا كلمة من وراء حجاب جاءت مرتين مرة هتلاقيها من وراء همزة تحتها كسرة ومرة تانية هتلاقيها يا مهموزة طب ليه جاءت بالرسم هذا وجاءت مرة بالرسم هذا فيعني لذلك فقه وفقه عالي جدا في رسم زي الآية أو رسم الكلمه بهذا الرسم ان شاء الله تعالى نرجع هذا الى ما بعد العشاء حتى لا نؤخركم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم نقول ابن مسعود رضي الله عنه قلت وقد اشتهرت الروايه عنه وقد اشتهرت الروايه عنه رضي الله عنه انه قال أيها الناس أيها الناس ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وإني غال وإني غال مصحفي في سبيل الله وإني غال مصحفي في سبيل الله وذلك لما لما قدم عثمان عليه زيدا ابن سابت في كتابة المصاحب وابن مسعود أسبق منه هجرة إسلاما وهجرة بل إنه بل إنه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا القرآن على أم أو ابن أم عبد لأن عثمان لما حصل أن اختلف حزيف واخر في قراءة آية وهي الآية وأتم الحج والعمرة لله فجاء حزيف إلى عثمان قال أدرك الناس قبل أن يختلفوا في ماذا في كتاب الله عز وجل اختلاف اليهود والنصار فقال عثمان رضي الله عنه للجالسين وكان منهم علي رضي الله ما تقولون في هذا؟ قالوا رأينا رأيك يا أمير المؤمنين قال أرى أن نجمع المصاحف أن نجمع المصاحف التي عند الناس فنجمعهم على قراءة واحدة فقالوا له نعم الرأي فأرسل إلى زيد بن سابت وقد قال من أكتب الناس يعني من أفضل الناس كتابا قال زيد قال فمن اعرب الناس يعني من افضل الناس اعرابا قال سعيد بن ابي العاص فدعا زيدا وسعيدا ثم اضاف اليهما رجلين عبد الله بن الزبير ونشام والحارس بن هشام فجعل الثلاثه يكتبون والمرجع هو زيد والإعراب عند من عند سعيد بن ابي العاص فقالوا إن ابن مسعود إن ابن مسعود ما سلم مصحفه لمن لعثمان وامتنع عن ذلك وقال إني قال مصحفي ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة يعني عثمان بهذا أو يعني ابن مسعود بهذا خرج على طاعة من عثمان ولم يسلمه مصحفه هكذا يروون قلت جوابا وهذا لم يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه والرواية في ذلك ضعيفه ولا حجه بضعيف ثانيا ما كان لابن مسعود ان يمتنع وهو الذي صلى وراء عثمان في في منى وقال الخلاف شر يعني لم يختلف أو لم يخالف عثمان في الصلاة في منا أفيخالف عثمان فين؟ في المصاحف هذه ما تكون فقد وافقه في الصلاة في منا وقالوا له صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فقال ليت حظي من اربع ركعتين متقبلتين ثم قال الخلاف ايه شر فما كان ليخالف عثمان في المصحف وهو الذي وافق عثمان في ماذا طيب سالسا بل السابت الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما أمر لما أمر الناس أن ياتوا بما عندهم من كتاب جاء الكل بالورقة والأديم ونحن كل واحد جاء بما عنده جاء كل بالورقه والقديم ونحو ذلك ثم استحلفهم عليه يعني أنت كتبت هذا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم وعليه فلم يثبت انه خص مصحف ابن مسعود بالحرق رابعا وإنما تجاوز ابن مسعود إلى زيد لأن ابن مسعود كان فين؟ في الكوفة لم يكن حاضرا في المدينة كان هناك في الكوفة لأن ابن مسعود من الصحابة الذين سكنوا سكنوا الكوفة أصلا ولم يكن حاضرا في المدينة وأن زيدا هو الذي جمع القرآن أصلا على زمن من؟ أبي بكر خامسا وإنما تجاوز ابن مسعود لأن ابن مسعود هو زيلي وأما زيد فقرشي ولسان قريش هو اللسان ماذا هو اللسان الحكم واللسان الأقضى سادسا أنه تجاوز ابن مسعود إلى زيد لأن زيدا هو الذي كتب العرضة الأخيرة هي اخر عرضة للمصحف فإن زيدا هو الذي شهدها وكتبها رضي الله عنه أرضا وهي العرضة التي اشتملت على ماذا على كل النسخ الذي لم يكن في المصاحف الأولى سابعا لان مصحف ابن مسعود كان فيه من المخالفه لما عند الصحابه من المصاحف كحذف المعوذتين فلذا لم يعتبره سابعا وإن سناء, سناء النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود إنما هو سناء في الأداء ولا ليس في الرسم هو قال خذوا القرآن يعني ماذا سماعا وأداء وإنما زيد هو إمام الرسم ثامنا تاسعا ولو سلمنا بان مصحف ابن مسعود لم يحرق فاين هو الان يعني أن بعضهم قال ان في مصاحف لم تحرق على عهد عثمان ولزالت زالت باقيه طب هي فين قال لا بد ان يكون لها ماذا وجود او اثر عاشرا أن ابن مسعود رضي الله عنه ما كان لينكر على عثمان ولو أنكر عليه لانكر على أبي بكر من قبله بل وهو القائل إني أعلمهم بكتاب الله وما أنا وما أنا بخيرهم وما أنا بغير بخيرهم وعليه لا يسبت ما يروى من أن ابن مسعود غل مصحفه ولم لم يسلمه لمن لعثمان رضي الله عنه وإنما الراجح أن عثمان حرق حرق جميع المصاحف حتى جمع الناس على هذا المصحف ولذا قال بعض أهل العلم بأن الرسم العثماني واجب ولا تجوز الكتابة بغير ماذا فالرسم العثماني قلت فائدة في معجزة الرسم العثماني ومن تأمل وجد الرسم العثماني فيه من المعجزة حتى قال بعض أهل العلم بأنه توقيف يعني الكتابة دي فيها توقيف النبي عليه الصلاة والسلام كان زيد يكتب والصحابة يقولوا اكتبها ايه هكذا وهذا فيه نظر وخذ على ذلك أمثلة الأول قوله تعالى من وراء حجاب قوله تعالى من وراء حجاب فقد وردت في المصحف مرتين أما الأولى في الشورى وأما الثانية في الأحزاب جاءت مرة ياء مكسورة والمرة الأخرى همزة مكسورة عزرا والمرة الأخرى يا مهموزة لمفارقه الحجاب لمفارقه الحجاب المسكور في سورة الأحزاب عن الحجاب المسكور في سورة الشورى فذاك حجاب النساء الذي في الأحزاب وأما الذي في الشورى فحجاب من؟ حجاب الله ففرق بين رسم الكلمتين له حتى لا يكون في ذلك من مشابهة حجاب الله لحجاب من؟ لحجاب خلقه والله ليس كمثله شيء ولأن حجاب المرأة مادي من حجر من قماش من خشب وأما حجاب الله تعالى فالنور فلذا جاء رسم الكلمتين مختلفا ليفرق بين ماذا بين حجاب الله وحجاب من وحجاب المخلوقين فلا تكون في ذلك حتى أدنى ادنى المثال الاخر قوله تعالى ام, من أم من يكون عليهم وكيلا وقوله تعالى ام يمشي سويا على صراط مستقيم فأما الأولى في سورة النساء فجاءت قطعا أم من أم وبعدين إيه من وأما التي في سورة الملك فجاءت وصلا أم من والفرق بين الوصل والقطع ظاهر لمفارقة الوكيل ها هنا عمن يمشي سويا على صراط المستقيم لأن في فرق بين الوكيل هنا ومن يمشي على صراط مستقيم فعشان يفرق بينهما جاءت هنا قطعا وجاءت هنا وصلا المثال الثالث قوله هو السماء بينيناها بأيد والسماء بنيناها بأيد فزاد في بقوله أيدي طب ليه زاد الياء لسببين اثنين الأول لأن الأيد المسكورة في هذه الآية ليست الجارحه وليست ايدي الزاد فلاش الجارحه ليست الأيد التي هي الزاد وإنما الأيد هنا بمعنى ماذا بمعنى القدرة عشان يفرق بين اليد التي بمعنى الزاد واليد التي بمعنى له قدره لان اليد في لغه العرب تاتي بمعنى له قدره لما اقول لك يعني فلان له يد او عنده يد يعني عنده إيه قدره تمام واليد قد يقصد بها ماذا الجارحه فهنا عشان يفرق بين اليد التي هي الزاد من الزاد وبين اليد التي بمعنى الجارحة زاد ياء قلت وثانيا لأن زيادة المبنى زيادة المعنى فعايز يقول لك ان هنا في قدرة عالية وقدرة كبيرة وقدرة عظيمة فزاد ياء عشان اليد تفيد ماذا تفيد معنى القدرة وعظم هذه القدرة المثال الثالث ويدعو ويمحو جاءت بحذف الواو مع لما تيجي تقراب تقراب إيه باثبات الواو يدعو الإنسان قلت وحذف الواو ها هنا للسرعة إفادت ماذا سرعة سرعة الإجابة إجابة الدعاء وسرعة ماذا محو ماذا الب... الباطن فهذه أربعة أمثلة طلبة العلم مستفاده من هذا الرسم العثماني ولذا بعض أهل العلم قال إن الرسم العثماني توقيف وآخرين من أهل العلم قال إن لم يكن توقيفا فالكتابة به ماذا واجبا ولا تجوز مخالفة الرسم العثماني فين؟ في الكتابة وهذا قول آخر وقد تبين لك فائدة هذا الرسم وما يشتمل عليه من ماذا من عظيم الفقه لأن المصحف يكتب برسم خلاف ما نحن نكتب في كتابتنا العادية فنحن لو كتبنا في كتابتنا العادية بايد سوف فسوف نثبتها بيائه واحده تمام ولو كتبنا في الكتابة العادية أيضا من وراء فسوف نثبتها بهمزة مكسورة وفقط. فالمهم هذه فيها فائدة مهمة جدا ومعجزة فيما تعلق بالرسم العثماني والله تعالى الموفق المستعان نعم الأيدينا بمعنى القدرة نعم وليست بمعنى اليد التي هي من الزاد وهذا يكاد يكون عليه اجماعا لا اعلم احدا خالف في ان اليد هنا بمعنى القدره هل تعلم احدا خالف في هذا لا. نعم نعم هي الاي تأتي تاتي في لغه القران بمعنى القدره ايضا خاصه انه قال بايد والايد هذا جمع والله سبحانه وتعالى ما له إلا ماذا؟ يداني بل يداه مبسوطتاني ولا يعبر عن المثنى الجمع إلا نادرا في لغة العرب فالأصل أن المسن خلاف الجمع ولا يقال للإسنين جماعة إلا فين في نادر كلام العرب نعم عشان يقال لك إن أصل هذه اصل هذه الألف الواو واضح أصل هذه الألف الواو كلمة الصلاة وكلمة الزكاة إن أصلها في الأصل لما تردها إلى المعجم أصلها إيه حتى لما تيجي تبحث في المعجم عن كلمة صلاة ما بتبحث في باب الصاد واللام والألف هذا خطأ واضح نعم أولا أن يجمع بين قراءتين هذا فيه نظر يعني يقرأ ركع بورش وركع بحفظ وإن جوزه بعض أهل العلم ثانيا ما استحب أن يقرأ بالقراءات عند العوام لماذا؟ لان العوام قد يعتقدون ايه ان القرآن حرف وبدل يعني واحد منكم يرجع في الصعيد ويجي أقرأ عليهم بالقراءات فهذا قد يؤدي ماذا إلى انخفاض ثقتهم بالقرآن واعتقادهم أن القرآن حري فهو لكن لو قرأ وسط طلبة علم وسط طلبة علم وهم يعلمون أن هذه قراءات ويفقهون وكذا فلا بأس بهذا بل حين أراه يستحب لماذا لأجل أن لا يضيع هذا هذا العلم من الأرض وهو علم نادر وأهله اليوم ماذا قلة قليلة لان القليل من طلبة العلم من يصبر على هذا على تلقي هذا العلم هو علم القراءات فاذا الضابط عندي اولا أن يقرا في ذلك بين من بين من يعتقد انهم طلبة علم يعفمون ذلك ويعلمون ذلك ولا يفعل هذا عند العامة حتى لا تنخفض ثقتهم بالقرآن والسبب والأمر الثاني انه لا يجمع بين القراءات في في قراءه واحده قراءة القرآن بالأجر هذا آخر سؤال ونصر لا يرد له سؤال. قراءة القرآن بأجر فأقول القول الراجح فيها انها لا تمنع بدليل أن الحديث سابت في الصحيحين من حديث بسعيد القدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حقا ما اتخذتم عليه اجرا كتاب الله وهذا صريح في جواز أغزي ماذا الأجل وهذا جواب عام عما فعل أبوه أبو سعيد ولا يجوز تخصيص ماذا تخصيص هذا العام لأن أبو سعيد رقى الرجل ولما رقاه رقاه أبو سعيد بماذا بمشارته على مئة من الإبل واضح فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن فعل أبو سعيد بجوابه عام إن حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله بل طيب له هذا المال وقال له اضرب لي معك بسهر ولو لم يكن طيبا لما أكل, إيه؟ لما أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام فأقول بأن هذا جائد والدليل الثاني إنه لما قال له التمس لا ولو خاتما من حديث فقال ما عندي أو الذي بعثك بالحق لا أجد قال ومعك شيء من كتاب الله قال نعم فتقول الرواية فعد له صورا فقال له زوجتكها وفي رواية كها بما معك من كتاب الله يعني يعلمها القرآن فيكون القرآن في مقابل ماذا؟ في مقابل المهر ومعروف أن المهر في الأصل ماذا؟ هو مال أن تبتغوا بأموالكم فالأصل في المهر أنه مال فوقع هنا القرآن مكان ماذا؟ المال بما يدل على الجواز أما الحديث الذي يستدل به بعض الناس أو بعض الأئمة على عدم الجواز فإن الحديث اولا متجه بالأشياء الاتيه فيه ضعف. وإن حسنوا بعض أهل العلم وهو من علم يعني شيئا من كتاب الله فأخذ قوسا أخذ قوسا من النار هذا فيه ضعف، ومعارضه أقوى منه لأنه في الصحيحين، وثالثا أن هذا محمول على معنى، اللي هو من قصد ذات الإه ذات الأجر، وما قصد بذلك ماذا؟ وما قصد بذلك القرآن والقراءة والتعليم، واضح، وما قصد بذلك الإه القراءة والإه والتعليم، فإذا الحديث متجه بأنه ضعيف. معارضه أقوى منه وسالسا الاعتبار بالمخصر لأنه لا بد من الجمع بين بين الحديثين والأمر الرابع ما الفرق بين أن يأخذ من جهة أو مصلحة عامة كالدولة يعني ما الآن العلماء بتوع الأظهر كلهم ما هم معلمون للقرآن منهم خطباء ومنهم دعاء ومنهم قراء ومنهم ومنهم وبيتقاضون من الدولة ما الفرق بين ان يتقاضى من الدولة أو أن يتقاد من جهة رسمية أو شبه رسمية تمام كجمعية أو كنحو ذلك او أن يتقاد من شخص ما الفرق بين الثلاث يعني لما جاء أحد اخواننا واعترض على هذه المسألة أنت تعمل ماذا دكتور في الجامعة ماذا تدرس في الجامعة في النهاية هو يدرس القرآن حتى لو درس علم الأصول فعلم الأصول أصله إيه؟ يبقى رجعنا انت بدرس القرآن ودرس علم التفسير يبقى بدرس قرآن لو بدرس في اي علم طيب ما الفرق بين تتقاضى أنت, انت من الدولة ان يتقاضى غيرك منين من شخص ما علم كتاب الله فلا ارى فرقا ولا من هذا كله الى شيء الخروج من المسألة انه لا يشارط والخروج من المسألة انه لا يطلب فانه لما لا يطلب ولا يشارط خرجنا منين من الأجر وأصبح ما يعطى في هذا الباب هو من قبيل ماذا من قبيل الهبة من قبيل الجعل من قبيل المكافأة فعندئذ خرجنا منين؟ من معنى الأجر تماما من معنى الأجر تماما هناك فتوى قيمة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تجد في المجلد الرابع من مجموع فتاوى اللجنه الدائمة وقد سئل فيه عن هذه المسألة فأجاب بالجواز لدولة <تصفيق> إيه؟ ما إحنا قلنا خروجا من الخلاف إحنا مش عارف انت إحنا خروجا من الخلاف لازم نبقى في الخلاف خروجا من الخلاف لا يشارط ولا يطلب فإن أعطوه شيئا أخذه إن شاء الله تعالى هنيئا بريا لعموم حديث سيدة عائشة رضي الله عنها ما جاءك من غيري مسألة ولا استشراف نفس فكليه هنيئا مريئا ولا حرج عندي في الأصل ان ياخذ وفقه الله طيب حسبنا هذا القدر يا طلبة العلم لبس القميص الأبيض في الرؤية دين ومغفرة ذنب والنقط السوداء اللي عليه ها؟ محمودة أيضا فالسواد محمود جدا فالروهية سؤدت في الحياة يعني حياته بفيها مغفرة من جهة ودين وفي نفس الوقت تبفيها أيام سعيدة كسيرة جدا وده معنى النقط له السوداء التي في الحياة وكذا تنضي الحياة وتلك الأيام داولها بين الناس حسبكم هذا القدر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم